والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا, فقدموا بين يدي نجواكم صدقه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 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 ومنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين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 126. ومن هم